قد وصلنا في دروس التجويد في شرح متن الجزرية إلى الحديث عن مخارج الحروف وانتهينا من الحديث عن مخارج اللسان حروف التي تخرج من اللسان انتهينا عن الكلام منها وبقي الكلام عن الحروف التي تخرج من الشفتين وعما يخرج من الخيشون طيب يقول الناظم رحمه الله تعالى هو طبعا اخذ بيتين في دار محارج الحروف يقول من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفام عطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء نيم وغنة مخرجها الخيشون طيب هنا طبعا قوله من طرفيهما هذا يتعلق بمخارج الحروف التي ذكرت في البيت السابق وبعدين من أول قوله ومن بطن الشفى ثلفاء مع طراف الثنايا المشرفة هنا يتكلم عن حروف التي تخرج من الشفتين أو من إحدى الشفتين حرف تخرج من الشفتين أو من إحدى الشفتين فعندنا حرف الفاء يخرج من بطن الشفة السفلة من أين يخرج الفاء من بطن الشفة السفلة مع أطراف السناية العليا نعرفنا اسماء الأثنان أول سنتين من فوق يقال لهم له السناية العليا السنتان الأماميتان التي تنفي المواجهة في منتصف الفم في المواجهة هذه يقال السناية العليا وقبلها طبعا في الأسفل السناية الصور وبعد بعد السناية تأتي ايه الرباعيات وهي أربع أثنان سنتان فوق سنتان رباعيات برضه عليا وسفلى بعد الرباعيات تاتي برضه اربعه ايه انياب برضه اسنان فوق واسنان تحت وبعد الانياب تأتي الضواحك برضه اربعه بعد الانياب كلها يقلها لها يعني من بعد الانياب كل الايه الباقي فوق وتحت يمين وشمال كلها يقلع عنها ادراس بس الادراس لها اسماء فالضواحك اللي هي أربعة برضو اللي هي الأدراس التي تلي الأنياب سمي الضواحك تبدو عند الضواحك وبعد كده إيه الطواحيم اللي هي الأدراس التي تطحن الطعام فعندنا الثناية العليا السنتان الأماميتان الفوقيتان لها أصل ولها إيه طرف أصل وطرف الأصل هو الجذر هو مكان التقاء السنة مع اللسة هذا يقال له أصل ومنبع السنة مكان نباتها من اللسة هذا يقال له الأصل والطرف هو الناحية المقابلة يقال له إيه؟ الطرف نهاية السن هذا هو يعني هذا يعني يقال عنه إيه؟ الطرف هذه أطراف السنة العليا من أسفل هنا برضو فيه الثناية السفلة أصلها اللي هو منبتها وهذا هي طرفها طيب عندنا الفاء تخرج من بطن الشفة السفلة مع أطرار الثناية العليا برضو الشفة السفلة لها بطن اللي هو الجهة الداخلية من الشفة لها إيه بطن اللي هو الجهة الداخلية من الشفاء والظهر هو الجهة الخارجية فالفاء تخرج من بطن الشفاء السفلة نجعل بطن الشفاء السفلة الجهة الداخلية من الشفاء السفلة تلامس أطراط الثناية العليا فتقول أف أف أف أف وبرضه من الأخطاء الشايعة وجدوا في بعض الاخوه يعني الذين يقرؤون انه يطلع الفاء من ظهر الشفه السفلى مش من بطن زي يقلب كده الشفه ويطلع الفاء من ظهر الشفه هذا خطا لازم يعني الذي يخطئ هذا خطا قال ايه المصحح ايه نطقه ينطق الفاء من بطن الشفه السفلى لان الجزء الايه الداخلي منها اجعله يلامس اطراف الثنايا العليا واطراف السنيتين العليين تقول السناية بصير نقصد يعني هما سنتان فأطراف السنيتين العليين مع بطن الشفاء السفل ف ف هذا مخرج الف لذلك يقول ومن بطن الشفاء الكلام عن مخرج الفاء من قوله ومن بطن الشفاء فالفاء مع أطراف السناية المشرفة الفاء تخرج من بطن الشفاء أي السفلة مع أطراف الثناية المشرفة اللي هي المشرفة يعني البارزة أو البادية بعد ذلك قال للشفتين الواو باء ميم عندنا الفاء تخرج من إحدى الشفتين الشفاء السفلة فقط مع أطراف الثناية العليا بعد ذلك عندنا حروف تخرج من الشفتي فالشفتان يخرج من الشفتين حال انفتاحهما يخرج من الشفتين حال هناك حروف تخرج حال الفكاحهما حروف تخرج من الشفتين حال انطباقهما فعندنا حال انفتاح الشفتين يخرج حرف الواو وذكر هنا ثلاثة أحف الواو والباء والمية فالواو تخرج من الشفتين حالا انفتاحين يعني بدون انطباق إحدى الشفتين على الأخرى لكن الشفتين مع انفتاحين يخرج منها الواو فتقول أون فالواو طبعا المقصود الواو هنا غير المادية لأن في واو مادية هذه فكرناها قبل ذلك من أين تخرج من الجوف قال فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي فالواو المدية الفطحواو المدية والواو غير المدية الواو المدية هي الواو الساكنة المضموم ما قبلها هذه الواو هذه تخرج من الجوف ولكن التي تخرج من الشفتين هي الواو غير المدية كما في قولك أوم أو فالواو غير المادية تخرج من الشفتين حال انفتاحهم وعندما الباء والمين تخرجان من الشفتين حال انطباقهم إذا أطبقت إحدى الشفتين على الأخرى نجعل إحدى الشفتين تنطبق على الأخرى فيخرج منها الباء ويخرج منها إيه المين إلا أن الانطباق في حالة الباء أشد الانطباق هو إيه؟ التلامس لكن ليس تلامس يعني خفيف تلامس مع يعني ضغط تلامس مع ضغط لكن الضغط هذا يكون أقوى في الباء منه في المئ تقول أب, أب وأم أب وأم واضح فانطباق الشفتين يعني نجعل إحدى الشفتين تطبق على الشفة الأخرى يعني تلامسها و تضغط إيه؟ عليها والانطباق يكون أشد في حالة الباء تقول أب, أب. وفي حالة المين انطباق أخف أم أم فالباء من الشفتين حال انطباقهما والمين أيضا من الشفتين حال انطباقهما فهذه الفروف التي تخرج من إحدى الشفتين أو من الشفتين جميعا وبعد ذلك عندنا الغنه مخرجها الخيشوم والخيشوم هو اعلى الانف اعلى الانف او بعباره اخرى ما شاء جميل؟ نعم. نعم جزاك الله عندكم هنا يعني هذه احلى اه هذه طيب شاء الله سيوزع عليكم رسم توضيحي لمخارج الحروف يعني صورة يعني أعضاء جهاز النطق وموضع خروج يعني كل حفظ فعندنا بعد ذلك الغنة مخرجها الخيشوم والخيشوم كما ذكرنا هو أعلى الأنف أو بعبارة أخرى يعني أدق يقال هو إيه خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق تقفيه. يعني ممكن باختصار كما ذكرنا نقول ايه اعلى الأنف يعني خرق الانف يعني فتحه الايه الأنف نحو إلى داخل الفم يعني مكان بدايه الانف من جهة من جهه الفم مكان بدايه الانف من جهه الايه الفم يعني الخرق اللي هي فتحه الانف اللي هي من جهة الفم لان الأنف طبعا لا فتحه داخليه من جهه الفم وفتحه ايه الخارجيه المرئيه يعني لك فتحه خارجيه هذه الهواء يعني ما يخرج منها الا لانه هناك يعني فتحتين هناك فتحتان داخل داخليتان مكان التقاء الانف مع الفم هذا يقال له الخيشوم اردنا يعني, يعني بعباره مختصره نقول ايه اعلى الانف فهذا هو الخيشوم فالخيشون الذي هو أعلى الأنف تخرج منه الغنة وطبع الغنة ليست حرفاً, ليست حرفاً من الحروف يعني المخارج السابقة كلها مخارج للحروف لكن الغنة هي صفة لبعض الحروف هي صفة لبعض الحروف ولكن هذه الصفة استقلت يعني بمخرج فلذلك إيه؟ ذكرت يعني تبعا لمقارج الحروف ذكر هذا المخرج وهو الغنة والغنة هذه تكون صفة للنون وصفة للمين صفة للنون وصفة للمين فعندنا النون والمين من صفاتهما الغنة وطبعا هذا فيه تفصيل إن شاء الله يأتينا في أحكام النون الساكنة أو أحكام المين الساكنة بالصوى في يعني أن النون والمين بصفة عامة يعني من صفاتهم الغنة لكن هذه الغنة أحيانا تظهر ظهورا واضحا وأحيانا تكون يعني الغنة تلاقيها خفية غير ظاهرة فتظهر الغنة في مواضع يعني مثلا النون الساكنة إذا كانت مدغمة في حروف ينمو النون الساكنة إذا اضغمت في الياء أو النون أو الميم أو الواو فهذا يقال عن إضغام بغنة وفي حالة الإخفاء إخفاء النون الساكنة quiero الصاحبه غنة وفي حالة اخفاء ال في الباق برضو يراجعع GET وإقلاب المون عندما تنقلب المون ميما مخفاتا Sonic يكون مصاحبا له الغنة فالغنى بصفة عامة التي في النون وفي الميم مكان خروجها الخيشوم الذي هو أعلى الأنف كذلك عندنا النون والميم المشددتان تظهر فيهما الغنى في النون والميم المشددتان يعني مثلا قلت إِنَّ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ مثلا أمَّا فهنا الغنة هذه تخرج من الخشوم إذن لو حاولت أن تصد أنفك ولا تسمح للهواء بالخروج من الأنف وهواء يمر من الخشوم وبعدين يخرج من من خريم فإذا سددت من خريكة وأردت أن تنطق بالنون أو الميم لا تستطيع أن تنطق بهما نطقة صحيحة لو نطقت بهما يبقى معناها أن نطقة الأصل كان خطأا إذا كان الخيشوم لا تأثير له ولا عمل له سو... سديت وفتحته ما يؤثر نطق خطأ لكن نطق الصحيح يجب أن يكون إيه يبدو معه أثر إذا أغلقت آآ آآ أنفك لن تسمح للهواء أن يخرج من الخيشوم يعني لو حاولت تقول تنطق نونا مشددة مثلا وأنت مغلق للأنف حالت تقول إن وأغلق أنفا كده إن حاول تنطق نون مشهد زوجتك تعجلت عن النطق بها يبقى هذا يعني أنك نطقة لها كان نطة صحيحة وأن الغنى كانت فعلاً الهواء خارج من الخيشون لذلك لما منعت الهواء أن يخرج من الخيشون عجلت عن النطق بالنون أو بالمين فهذه مخارج الحروف طيب بعد مخارج الحروف انتقل بعد ذلك الى الكلام عن صفات الفروف الى الكلام عن صفات الفروف طيب ممكن نقرأ الابيات ونعلق عليها ان شاء الله يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الصفات طبعا العنوين كما ذكرنا من قبل يعني عنوين الأبواب في معظم الأحيان لا تكون من مؤلفة المطون أنفسهم ولكن أحيانا تكون من مستاخ الكتب وأحيانا تكون من الشراح أو كده توضع يعني لل... من التوضيح والتقسيم أو كده وأحيانا بعض المصنفين يضعوا عنوين لل... للأبواب أو الفصول أو كده المهم هنا باب صفاتي الفروف قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقه وفر من لب الحروف المزلقه طيب انا ذكر صفات الحروف طيب بقي طبعا بقيه الباب يقول صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما ولانحراف صححا فلان ورى وبتكرير جعل وللتفش الشين ضادا الشيء مضاداً اتطل بهذا ينتهي باب صفات الحروف طيب في هذا الباب يعني المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى ذكر صفات الحروف ما معنى صفات الحروف صفات جمع صفة والصفة لغة ما قام بالشيء الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الفثية والمعنوية ما قام بالشيء من المعاني الفثية أو المعنوية فإذا وصفنا مثلا رجلا بأنه طويل أو بأنه قصير أو وصفنا مثلا سيارة بأنها حمراء أو خضراء أو سوداء او بيضاء يبقى هنا إيه؟ هذه الصفات حسية وهناك صفات معنوية كوصف الإنسان بالعلم او الكرم او الشجاعة او هنا فلان كريم فلان شجاع او العكس يعني صفات مدح او فلان بخيل فلان جبان ايبقى هذه الصفات المعنوية الصفات هي ايه ما قام بالشيء من المعاني الحسية او المعنوية هذا التعريف اللغوي للصفات تعريف الاصطلاحي للصفة أنها كيفية تصاحب الحرف عند النطق به كيفية تصاحب الحرف عند النطق به هذه صفات الحروف يعني الكيفيات التي تصاحب الحرف عند النطق بها فهذه صفات الحروف طيب هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صفات الفروض قال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل ذكر هنا خمس صفات هذه الصفات الخمس من زوات الأضاد من زوات الأضاد يعني كل صفة لها ضد كل صفة منها لها, لها ضد طيب فعندنا ذكر أول صفة قال لك صفتها جهر ورخ عندنا ذكر صفة الجهر طيب ما هو الجهر الجهر هو منع جريان النفس مع الحرب منع جريان النفس مع الحرب أو بعبارة من أخرى يعني بعض يعرف الجاهر قوة التصويت بالحرف لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى منع جريان النفس معه يعني النفس لا يجري مع الحرف لماذا لا يجري مع الحرف لقوة إيه هذه الحروف وقوة الاعتماد على المخرج مخارج الحروف المكان الذي يخرج منه الحرف يعني نعتمد عليه بقوة بحيث إن قوة اعتمادك على مكان الخروج الاعتماد على الشيء يعني الضغط عليه أو يعني فالاعتماد على المخرج كان قويا لدرجة منعت جريان النفس منعت خروج النفس نفس هو الهواء الهواء المصاحب للحرف عند النقطة به فمنع جريان النفس النفس لا يجري مع الحرف الحروف التي لا يجري معها النفس هذه يقل عنها حروف ايه؟ مجهورة وعكس الجهر الهمس الهمس هو إيه جريان النفس مع الحرف بل الجهر اللي هو منع جريان النفس أو امتناع جريان النفس والهمس عكسه اللي هو جريان النفس مع الحرف عند المطق به وما سبب هذا الجريان سببه ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد على المهرة من صوت الحرف ضعيف بسبب ضعف الاعتماد على المخرج يعني مفيش ضغط قوي على المخرج عند نطقك بالحر فهذا سمح للنفس أن يخرج يعني أنت مش ضغط على المخرج ضغط قوي يمنع النفس من الخروج لا يعني اعتمادك على المخرج اعتماد ضعيف جعل النفس أي الهواء يخرج أثناء ناطقك بالحر طيب ما هي حروف الهمس وحروف الجهر حروف الهمس حروف الأمس مجموعة في قولهم فحثه شخص سكت احفظوا هذه العبارة فحثه شخص سكت يمكن طبعا أنك تغير فيها تقول حثه شخص فسكت يعني فحثه شخص سكت اللي هي الفاء والحاء والثاء والهاء والشيم والخاء والصاب والسين والكاف والتاء هذه حروف مهموسه يعني حروف ايه ضعيفه صوتها فيه ضعف والاعتماد على المخرج فيه ضعف مما سمح للنفس بالايه بالجريان احنا ننطق اثناء تدقيق تجد أن النفس هو الهواء الخارج مع الحرف يجري يعني يخرج فمثلا ايه اذا جئت تنطق مثلا هذه الحروف تقول F اف شوف انك إيه؟ طبعا المخرج اللي هو احنا لسه ذكرنا قبل قليل الفاء اللي هي بطن الشفة السفلة مع اطراف السناية فانت مش معتمد اعتماد قوي بحيث يحبث الهواء ويمنعه لان الاعتماد ضعيف فسمح للهواء بالخرج تقول اف, اف النفس ده اللي تشوفه طالع الهواء اللي خارج هذا مع الفاء هذا هو الهمس طيب عندنا مثلا الحاء كل اح اح برضو تجد ايه الاعتماد على المخرج يعني ضعيف سمحة للهواء بالخروج او للنفس بالخروج وعندك مثلا الثاء نفس الشيء اث اه اش اه اص أس اك اك يعني شوف الكاف اك يطلع معه ايه النفس اك اك يبقى النطق الصحيح لاجل أحرف أنها تكون يعني مهموسة يقرض معها النفس طيب إذا عرفنا حروف الهم يبقى ما عداها حروفه جهر أي حرف غير حروف فحسته شخص سكت بقية الحروف الهجائية تبقى كلها حروف مجهورة يعني لو جئنا مثلا أخذنا الحروف الهجائية بترتيبها مثلاً ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال إلى خدسة شوف هل هو من ضمن حروف الهمسة أو لا إذا لم يكن منها فهو من حروف الايه؟ الجهر يعني مثلاً الهمزة معدودة من حروف الهمس؟ لا يبقى الهمزة من حروف الجهر إذا قلت أه هل تلاحظت أن هناك أي هواء خارج معها؟ لا يبقى هناك طوة في الاعتماد على المخرج منعت الهواء أن يجري أو منعت النفس أن يجري مثلا الباء من حروف الهمس من حروف فحسه شخصا سكت لا يبقى هي من حروف الجه يتقول أب, أب ما فيش هواء خارج مع الباء ألف باء تاء. تاء من حروف الهمس نعم جيم من حروف الهمس لا يبقى هي من حروف ماذا الجهر تقول أج أج ما فيه نفس ما فيه هواء خارج مع هذه الحروف وهكذا يعني ويمشي بقى بقية بقية الأحرف بنفس الطريقة والترتيب طيب إذن الجهر عرفنا بأنه منع جريان النفس أو امتناع جريان النفس أو بتعبير أخر بعد برضه يعرف يقول لك انحباس النفس انحباس النفس هو برضه منع الجريان هو الانحباس يعني انحباس النفس بتشعر ان النفس محبوس النفس اللي هو الهواء الهواء الخارج مع الحرف اتحبس في حروف الايه الجهر وسبب هذا الانحباس هو قوة الاعتماد على المخرج والهمس يكون سبب جريان النفس هو ضعف الاعتماد على المخرج وضعف التصويت بالحرف طيب نأتي بعد ذلك إلى صفة الشدة وعكسها الرخاوة الشدة وعكسها الرخاوة طيب الشدة عرفت بأنها انحباس الصوت عند النطق بالحرف حباس الصوت ليس الحباس النفس أو الهواء لأن حباس الصوت عند النطق بالحرف لقوتي الاعتماد على المخرج او بتعريف اخر نقول لزوم الحرك لموضعه لقوة الاعتماد عليه في المخرج حتى حبث الصوت عن الجريان معه فيكون فيه شدة يعني فيه الشدة هي القوة اصل الشدة في اللغة هي القوة فهذه حروف يعني قوية وبالسبب قوة الاعتماد على المخرج في هذه الاحروف يعني بلغ من قوة الاعتماد على المخرج ان الصوت الحبث ولم يجري الصوت وحروف الشدة مجموعة في قولهم اجد قط بكت اجد قط بكت هذه حروف الايه الشدة وبعدين عندنا الرخاوة عكس الشدة رخاوه للصفه اللي عكس الشده الرخاوه هي يعني نستطيع نقول جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج او بعباره اخرى ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى معه الصوت تعريف المختصر جريان الصوت يعني نستطيع من أقول أن الصفات التي أخذنا التي هي في عندنا جريان النفس ومحباس النفس جريان الصوت ومحباس الصوت جريان النفس هذا يسمى ماذا؟ الهمس حباس النفس يسمى الشدة جريان الصوت يسمى الرخاوة ومحباس الصوت يسمى يسمى ماذا؟ الشدة مرة أخرى الهمس عكس الجهر والرخاوة عكسها الشدة يبقى عندنا جريان النفس همس والحباس النفس جهر وبعدين جريان الصوت رخاوة والحباس الصوت يسمى شدة لا لا تلحبت الصوت شدة هناك حروف يعني صفة متوسطة بين الشدة والرخاوة يقال لها صفة التوسط أو البينية وهي حال متوسطة بين الرخاوة والشبة حال متوسطة بين الرخاوة والشبة يقال لها التوسط أو البينية صفة التوسط أو صفة, أو صفة البينية والمقصود بها أن الصوت يعني الصوت لا ينحبسن كما في الشدة ولا يجري كما في الرخاوة الصوت في هذه الأحرف المتوسطة الصوت فيها يعني متوسط لا ينحبس الحباثه في الشدة ولا يعني لا ينحبس الحباثه في الشدة ولا يجري جريانه في الرخاوة الفروف البينية هذه مجموعة في قول لن عمر لن عمر لن عمر واضح ف يبقى هذه الآن أخذنا يعني من الصفات اللي هي زوات الأبضاء أخذنا الجهر ضده الهمس وأخذنا الشدة وضدها يعني الشدة اللي لها ضدان يعني الرخاوة والبينية أو التوسط طبعا عرفنا ان الحروف الشدة اللي هي أجد قط بك وهو حروف التوسط لن عمر ماعدا ذلك من الحروف اي حرط غير حروف أجد قط بك وغير حروف لن عمر فهو من حروف ماذا من حروف الرخاوة مرة اخرى الشدة أجد قط بك والتوسط لن عمر ما ماعدا ذلك فهو من حروف الرخاوة يحصل مع يعني جريان آآ للصوت آآ طبعا اا سنجد يعني أنه عندما يجتمع يعني حروف اجد قطب بكت هذه حروف شده يعني فنجد تجتمع الشده مع الجهر يعني ينحبس النفس وينحبس الصوت فإذا حبس النفس والصوت معا هذا سينشأ عنه ما يأتي إن شاء الله اللي هو القلقلة أنه هو يحدث انزعاجا شديدا واضطرابا وارتجاجا في الفم بسبب النفس المحبوس والصوت محبوس فتجد أن الحرف إيه؟ يضطرب في الفم أو يعني يرتج في الفم ويحدث انزعاجة هذا ما يسمى بالقلقلة طبعا ما هي الحروف التي اجتمع فيها الجهر والشدة يعني ممكن ناخذ حروف مثلا حروف الشدة ونشوف ما هو المجهور منها وما هو المهموس عندنا أجد قط بكت الهمزة هذه مجهوره ولا مهموسه لا مجهوره ليست من حروف بحد ذاته شخص الت الهمزه مجهوره وشديده في نفس الوقت الج مجهوره وشديده الدال برضه شديده ومجهوره وشديده القاف مجهوره وشديده الطاء مجهوره وشديده الباء مجهوره وشديده بعدين الكاف والتاء هذه شديده ولكن مهما موسى الكاف الثاء من حروف ايه بكت وسكت موجودة في حروف الشدة وفي نفسه في حروف الهمزة يبقى اذا ما هي الحروف التي اجتمع فيها الشدة مع الجهر الآن كم حرفا ستة احرف حروف القلقالة الخمسة لا زائد ايه حرف واحد زيادة اللي هو الهمزة لذلك الهمزة يعني ينبغي أن نحذر من قلقلتها هي طبيعتها قابلة للقلقلة لأنها حرف مجهور وشديد منحبس فيه النفس ومنحبس فيه الصوت فهو يشبه حروف القلقلة من هروف القلقلة والقلقلة هذه ناشئة عن حباث النفس والصوت الحروف الوحيدة التي اجتمع فيها الجهر والشدة لحروف القلقلة زائد الهمزة لذلك تجد أن القراء يعني طبعا كما تلقوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود يعني في لغات العرب غيروا الهمزه بتغييرات كثيرة جدا حتى ايه يخففوا من شده يعني حتى لا تحصل لها القلقله فتجد ايه ان الهمزه مرات يعني تسهل في بعض القراءات مرات تسهل يعني ومرات تنقل مرة تبدل ألفا أو واوا أو ياء مرة تحزف مرة يسكت قبلها مرة يكون في تغييرات كثيرة يعني تطرأ على الهمزة بسبب إيه إيه أنها حرف يعني مجهور وشديد وفي نفس الوقت مش مسموح بقلقلة قلقلة هذه الارتجاج المسموح هذا بيخفف برضو من الحدة لكن الهمزة مش مسموح بقلقلتها وفي نفس الوقت مجهورة وشديدة فيكون وضعها ايه صعبة فلذلك يعني خففت بأنواع كثيرة من التخفيفات وتحتاج أن احنا ايه ايه يعني عند النطق بها نراعي أنها لا تقلق طيب نيجي بعد ذلك إلى صفة الاستعلاء وضدها الذي هو الاستفال. طيب تعريف الاستعلاء ما هو تعريف الاستعلاء؟ تعريف الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع الاستعلاء في اللغة هو الارتفاع وفي الاصطلاح هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحر ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحر فيرتفع الصوت معه ارتفاع اللسان إلى الحنك الاعلى ما المقصود بالحنك الاعلى هي اللثه العليا اللثه العليا اي الحنك الاعلى هي اللثه العليا او نسميه سقف الفم يعني الفم. جزء منها عالي اللي هو عند الأثنان العليا وسقف الفم فاللسان يرتفع الى الحنك الاعلى يعني الى اللثه العليا عند النطق بهذه الحروف فيرتفع الصوت معه الصوت إيه؟ مرتفع يعني وحروف الاستعلاء سبعة مجموعة في قولين خصة ضغط قض خصة ضغط قض الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء هذه تسمى حروف الاستعلاء لأن الحروف التي يرتفع فيها اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بينها تقول أخ أص. تجد كل هذه الحروف اللسان كده مرتفع إلى فوق وبالتالي صوتها يكون مرتفعا أص أض. أض أض أض مثلا أق أض كلها إيه؟ حروف يرتفع فيها اللسان لذلك يعني الاستعلاء ينشأ عنهم التفخيم الاستعلاء هذه صفة الحرف وتفخيم هذا مستحق الحق كما سنوضع إن شاء الله سيدينا الكلام عن التفخيم بعد ذلك بصفة عنا أن كل حروف الاستعلاء هي من حروف التفخيم هناك تعريف آخر للاستعلاء أنه اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروفه ضغط الهواء يعني اتجاه الهواء يتجه ضغاط الهواء يتجه إلى الحنك الأعلى إلى اللثة العليا الهواء الذي ينشأ عنه النطق بالحروف تجده متجها إلى فوق إلى أعلى ال الفم أو إلى اللثة العليا عرفنا أن الاستعلاء يعني هو ايه؟ صفة الحرب الصفة هي حق الحرب حق الحرب هو صفته ومستحقه وهو يعني ما ينشأ عن صفة الحرف أو ما يلزم منها أو ينشأ عنها فينشأ عن الاستعلاء التفخيم ينشأ عن الاستعلاء التفخيم وهو ايه؟ امتلاء الفم بصدى الحرب بسبب يعني سمن الحرب حرف يكون سمينا أو غليظا ويمتلئ الفم بصدى وسنتكلم ان شاء الله عن التفخيم بعد ذلك تفخيم التفخيم والتفخيم. يبدو عندنا حروف الاستعلاء خصة ضغطاً قد وعكس الاستعلاء الاستفاد وهو انخفاض اللسان عن الحنة الأعلى انخفاض اللسان عن الحنة الأعلى عند النطق بالحرب فينخفض معه الصوت إلى قاع الفن اللسان ينخفض عن الحنة الأعلى يعني كل لسان منخفض عن اللسان العليا فينخفض عنها يعني التعب عنها منخفضاً إلى الأسفل و وبالتالي ينخفض معه الصوت إلى قاع الفم تجد أن الصوت فيها منخفض إلى قاع الفم أو بعبارة أخرى اتجاه ضغط الهواء لا يتجه إلى فوق إلى أعلى الفم ولكن ضغط الهواء يتجه إلى قاع الفم يتجه إلى الأسفل إلى قاع الفم والاستفال هذا هو إيه؟ حق الحرف أو صفة الحرف ومستحق الحرف اللي هو ما ينشأ عن هذه الصفة أو يترتب عليها يترتب عليها إيه؟ الترقيق والترقيق اللي هو الترقيق اللي هو نحول يعتري الحرف عند المطق به فلا يمتلئ الفم بصدا والحرف نحيلا يعني رقيقا أو نحيفا ولا يمتلئ الفم بصدا وحروف الاستفال حروف الاستفال هي نفسها حروف يعني الترقيق ما عدا حروف الاستعلاء ما عدا قصة ضغط قذ فما عداها يكون من حروف الاستفال واضح أي حرف غير الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والزاء أي حرف آخر يكون من حروف الاستفال آه طيب عندنا الانفتاح والإصمات المقصود بالانفتاح الانفتاح احنا ذكرنا صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمكة وضده طيب بالنسبة للانفتاح هو انفتاح ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف فلا ينحصر الصوت بينهم تعريف الانفتاح انفتاح ما بين اللسان والحنك الاعلى عند النطق بالحرب الحنك الاعلى الولسة العلية في حروف الانفتاح نجد ان اللسان منفتح يعني هناك فتحة بين اللسان والحنك الاعلى يعني عندما تنطق بالحرب تجد ان اللسان لا ينتبق على الحنك الاعلى على سقف الفم أو أعلى اللساء العليا اللسان لا ينطبق عليها يعني لا يلمسها بلسان ينطبق عليها وإنما يكون منفتحا هناك فتحة أو مسافة فالصوت لا ينحصر بين اللسان واللسان فهذه حروف الانفتاح عكس الانفتاح يسمى حروف الانطباق فهو انطباق جزء من اللسان الى الحنك الاعلى عند النطق بالحرف انطباق جزء من اللسان على الحنة الاعلى اللي هو على اللثه العليا عند النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهما بيكون اللسان منطبق ملاصق للاعلى لللسه العليا فيطلع الصوت منحصر بين اللسان واللسه حروف الإطباط هي الصاد والضاد والطاء والضاء يعني مثلا جالبا تقول أص أص تجد أن هناك جزءا من اللسان أن هناك يعني جزء من اللسان ينطبق على اللسة العليا أض وأض وأض فالصاد والضاد والطاء والضاء هذه حروف الأربعة اللسان فيها ينطبق على اللسة العليا مما يؤدي إلى انحصار الصوت بين اللسان واللسة العليا وتسمى حروف الإطباق وعكس الإطباق الإطباق الانفتاح أي حرف آخر غير الصاد والضاد والطاء والضاء يكون حروف منفتحة يعني اللسان لا ينطبق على اللسة العليا يكون فيه فتحة بين اللسان واللسة العليا فالصوت لا يكون منحصرا بين اللسان واللسة العليا في بقية الأحروف الغير الصاد والضاد والطاء والضاء فهذه حروف الانفتاح بعد كده يعني آخر صفة من الصفات اللي هي زوات القضاد الإصمات صفة الإيه الإصمات وعكسها الإذلاق عكس الإصمات الإذلاق الإصمات بالصاد والميم والألف والتاء إصمات زي جاء الصمت كده إصمات الإصمات في اللغة هو المنع الإصمات في اللغة هو المنع وفي الاصطلاح الإصمات هو منع حروفه من أن يبنى منها وحدها في كلام العرب كلمة رباعية الأصول أو خماسية لثقة على اللسان يعني الحروف المصمتة هي الحروف يعني الثقيلة التي لا يجتمع منها أربعة أحرف أو خمسة أحرف في كلمات عربية قال لا توجد كلمة عربية في الأصل مجتمع منها أربعة أحرف أو خمسة أحرف من حروف الإصمات لأنها حروف ثقيلة على النطق ضد الإصمات الإذلاق اللي هي الحروف الخفيفة على اللسان الإزلاق في اللغة هو حدة اللسان الحدة وفي الاصطلاح سرعة النطق بالحروف تكون يعني حروف سهلة والنطق بها سريع وليس ثقيلا فيمكن أن يجتمع منها يعني يكون كلمة مثلا رباعية في لغة العرب أربعة حروف أصلية ويكون حروف الأربعة الأصلية يعني يكون فيها من حروف الإزلاق يعني أي كلمة عربية من أربعة أحرق أصلية لا بد أن يكون فيها حرف على الأقل من حروف الإزلاق لا بد أن يكون فيها حرف واحد على الأقل من حروف الإزلاق حروف الإزلاق من مجموعة في قول فر من لُب أو فرَّ من لُب فرَّ من لب الفاء والراء والميم والنون واللام والباء لذلك يقول لك يعني تستطيع مثلا ايه أن تكتشف الكلمات الأعجمية عن طريق تركيب الحروض فقال لك مثلا استدلوا على أعجمية ايه كلمة, عسجد. كلمة عسجد هذه كلمة بمعنى الزهد العسجد من أسماء الزهد استدلوا عن هذه كلمة أعجمية الأصلة ليست عربية لماذا لأنها أربعة أحرص أصلية وليس فيها حرف من حروف الإزلاق كلها حروف إيه؟ مصمتة حروف الإزلاق من أو فر من, لب. فر من لب فعسجد هل فيها فاء أو راء أو نيم أو نون أو لام أو باء لا إذا إذن هذه كلمة إيه؟ أعجمية لأنها ليس فيها حرف من حروف الإزلاق ليس واحد من حروفها الأربعة الأصلية من حروف الإزلاق وضع هنا طبعا الناظم رحمه الله يعني عدى هاتين الصفتين هما الإزلاق والإصمات أو يقلق الزلاقة والإصمات عدها من صفات الحروف وفي الحقيقة الكثير من علماء التجويد يعني لا يعدون هاتين الصفتين لماذا؟ لأنه لا يظهر لهما أثر في النطق يعني قالوا هاتين الصفتين إيه؟ صفات يعني لغوية تعلق يعني معلومات لغوية يعني لا علاقة لها لماذا التطبيق عملي يعني صفة نظرية لا نستعرف أن هذه الفروف شقيلة ولا يمكن أن يجتمع أربعة منها في كلمة عربية وكذا فهذه معلومات يعني نظرية لكن من ناحية التطبيقية العملية لا نستفيد من معرفتنا بأن هذا الحرس من خروف الإزلاق أو من خروف الإصمات لا نستفيد من ذلك مثلا يعني كيفية معينة للنطق به أو قوة معينة مقوية أو مضعفه في النطق أو نستعمله في تجويد الحروف أو كده يعني فقط معلومات مظرية بالنسبة للصفتين الأخرين هم الإذلاق والإصمات يبقى هنا المؤلف لو نعيد قراءة الأبيات بسرعة سنجد أننا إن شاء الله استوعبنا ما فيها قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة يبقى عندنا ذكر الجهل والرخاوة والاستفال منفتح اللي هو الانفتاح مصمتة اللي هو الاسمات قال وضد قل يعني زكر كم صفة الان زكرها خمسة وقضيت هذه الصفات كل واحدة من هذه لا ضد طب الجهل ضده ماذا الهمس والريخ ضده الشد والاستفال مستفل ضد الاستعلام ومنفتح ومنفتاح ضده الاطباب ومسمتها بالاسمتها ضده الاذلاق خلاص وطبعا كده الان يكون عندنا كم صفة عشرة ويزيد عليها رقم 11 اللي هو ايه التوسط بين الرخاوة والشدة اللي هو يسمى ايه التوسط او البينية فأنا استطيع أن نقول يعني هذه إحدى عشرة صفة خمس صفات أصلية وأبضات هذه الصفات وبعدين في واحدة منها لها صفة يعني متوسطة بين الضدين فبهذا ينتهي الصفات اليازوات الأبضات بقي بعد ذلك الصفات التي ليس لها ضد هذه إن شاء الله تكون في الدرس القادم بإذن الله نعم جزاكم الوحيون فمن الترفي بهذا القدر وانسا الله تعالى أن ينفعنا وإيكم بكلنا سماءنا سبحانه الله ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرت